واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين